على خسمين يعني وتمييز النسبة على خسمين محول وغير محول ين محول وغير محول فالمحول على ثلاثة اقسام <تصفيق> تمييز نسبة وتمعن تمييزيك أو نسبةيك نيوان مسند ومسند إليهيها تمعن نيوان هردو ركني جملة جملة تمعن دو هي حد جملة ترشيء أكي دور النهاية مسند مسندي إليه إثر أجر مسند مسندي إليه فعل فعل بن نائب فاعل بن مبتدا وخضار به يعني هرشي ش... كثير لو أنا بيد كجملة بيدو تسأكريا نسبة لبيني مسنده مسندي إليه أجر أو نسبة تميز كد أو بيتن... شيء نسبة مثل علي إمتلأ الإناء إمتلأ الإناء قافك بربولشيلة استا إمتلأ آب كلمة إغنية في وصي بتمييزها إناء إيش كلمة في وصي بتمييزها ب شو ممكن يبقى هاميجي تانية تتميزيكي يعني مفردات وذات علي الإناء قابلك فربوه للشيء أو نسبيا كلا نيوان إمتلاء الإناءهيا. شو مك؟ إمكان قابلك فربوه للشئ لا أو لهنجين لا أو أو نسبيا كلا نيوان مستند إليه هي هندجار رونية أو نسبيه تميز كذا نبيه تميز النسبة. جا تميز النسبة جاي وهاي هاد لسه الأصل ديت. ما بقى هو يك قران كارو تحويلك جاري تحويلك فعل امتلأ ما هيش تحويلك تحويل تحويل يعني هيش, هيش يعني فيش امتلأ آخر فعل ابو هيله الاناء فاعلها لدوي فعل ده ما انت ميزه بويا امتلأ الاناء ماءا تميز نسبه غير محوله يعني ايش بقولوا قالوا تحويل شيء بستر اما مثلا اشتعل الراس واشتعل الراس شيبا واشتعل الراس اصلي جملك لروزمانه واشتعل شيب الراس واشتعل شيب الراس چونك سبييت سر قريغث وو سبيبو واشتعل شيب الراس شيب الراس كان كي خويه فعلبه واشتعل فعلكيتي شيب فعل الراس مضاف اليه بالام كان تك كا راسوي چوتة فشوا بوت فعل شبهاتو تدعاء أو كاتب وتجي تميز أو بيو تميز محول يعني بير تشتري جوبة دعاءي بتشتري كتير كابو الله ومفسر النسبة <تصفيق> على قسمين محول وغير محول فالمحول على ثلاثة أقسام تحويلش الله تميز محول سبشا محول عن الفاعل نحو اشتعل الرأس شيبة أصله اشتعل شيب الرأس اشتعل شيب الرأس فإذا الشيء قوي قوي بلا غizia تركاته يسبون من قبله وشتعل الرأس شيبة لقبله اشتعل شيب الرأس تما شيء اشتعل شيب الرأس يعني سبيا يتيك يقجي سر جري قطوة يعني سبيبه يعني بشكر نواياك لا قرد بيدان وسفيكردنا وا اكي يانا اكيد تنها سيبياتكيكس فيبو او اوس فيبو غرقتو وكوتو ما على الراس وشيب سالحم ويسبيب تماما يعني قوي قويهنك دلالك بالتحويله زيادتك يعني سرهاوي بوتا غرقتو يعني توسبي وو واشتعل الشيب الراسي لقل واشتعل الرأس الشيب فجعل المضاف إليه فاعلا والمضاف تمييزا اما تحويل فاعلا يعني كوتد محول عن الفاعل أبيت تمييزك بيشتر فاعل ببيت بيشتر فاعل ببيت, ببيت تمييز ومحول عن المفعول ونحو فد وفجرنا الأرض عيونه وفجرنا العرض عيون <تصفيق> أصلي جملة كيف وفجرنا عيون الأرض يعني ستشاو زوي زوية من تقندوته أو من بياهين يعني أقل بله ستشاو كان كان يو كان من تقندوته أو من بياهين أو من بياه كدوة تيتوزيهن أجبه كأن إيكي زور هن تقينته وآبين بلان أقل بله زوي من كدوة كان يو شجة بالزهن الإنسان وفجرنا عيون الأرض بمعنى وفجرنا الأرض عيون ففعل فيه مثل ما ذكرنا أو محول عن الشيء؟ عن المفعول ومحول عن مضاف غيرهما يعني غير الفاعل والمفعول جالي واش هي محول يا عن مضاف كلمه كتابه مضاف ومضاف اليه محوله كده هنا اما بي او 3 محول عن المبتدا لهندي له هند كانت لا بيتر محول عن المبتدا وذلك بعد أفعل التفضيل القمر <تصفيق> المرجيه وذلك بعد أفعل التفضيل المخبري به عما هو مغاير للتمييز اهم شرط كانت أبي اني أفعل التفضيل بيت المخبر به ابي خبري درباره دراب يعني مبتدئ بيت مبتدئ بيت خبري درباره دراب دراب بيت مغاير التمييز مثلا اس زيد اكثر منك علما زيد أكثر منك علما علما اشتيك زيد اشتيك ثلاث وذلك بعد افعل التفضيل المخبر به مخبر به عما هو مغاير للتميس وذلك كقولك زيد اكثر منك علما زيد اكثر منك ومحول عن مضاف علما محول عن مضاف غيرهما غير الفاعل وغير المفعول وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتميز نحو ويا وذلك كقولك زيد أكثر منك علما أصله علم زيد أكثر علم زيد أكثر أصل كيتي علم, علم, علم زيد أكثر يعني زيد الله علم زيد أصل جملة كي. علم زيد أكثرو. تشيل يا كيت زيد زيد أكثر منك علما لو كاتش علما مغاير لزيد يعني دوشت جوازا نكبننا زيد أكثر الناس مالا يا مال زيد أكثر مال مال زيد أكثر مال يعني تميزك أقر خدي مخبر عنه بيت أو مش ليكي تركي سباسيك أبيت شي بيت أبيت, أبيت تميزك جواز بيت لمخبر به وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به عما هو مغير للتميز وذلك كقولك زيد أكثر منك علم أصله علم زيد أكثر وكقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة أنا أكثر منك أصل الجملة أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة أنا أكثر يعني مالي مالي اكثر منك يعني مالي اكثر من مالك لا أصل. مالي اكثر من مالك مالي لابد مالي كما لك الابدا يا يا يا متكلم بيشتر كما له بوا مالي سميدك متصل بوا كما لداب يا أكاد ضمير متصل لكن ناوي ستة أبيبكي تضميري كشي منفصل. بوب أنا. بحشر أدود مالي أكثر من مالك. استوتت أنا أكثر منك. شيت كنا أو مضافيك بحشر أدود مالي بك بتمييز. أقدر بتمييز نبي بونا. الله مالي أكثر. من مالكا بلى ميساء علي بتميز. علي أنا أكثر منك مالا أو مضافيك اللي حذفت حذف كد كماليبو. أيه أنتوا بتشي ده هنا بتميز. أما محول عن مضاف. ين محول عن مبتدى. بشر مالي أكثر من مالكة. كاتي مضافك حذف كد وت أنا أكثر منك مالا مالاً كده تميز. محول عن مضاف واعز نفر فان كان الواقع بعد افعل التفضيل هو عين المخبر عنه وجب خفضه بالاضافه بلم اجر او ككوس التفضيل اسم تفضيل حر او خدي خوي او أبو وجب خفضه بالاضافه كقولك مال زيد أكثر مال تماشا مال مال مال مال الذي وقع بعد أفعل التفضيل هو مال والذي يخبر عنه هو مال أوشك خبيد البال أددت شيئا هر مال وجب خفضه بالإضافة لم ود مال زيد أكثر مالا مال زيد اكثر مالا بو لبروا التمييز هو نفس المخبر عنه او أم... كذا ب اغاما أم... ليبي اجل تمييزك كان نفس المخبر عنه وجب خفضه بالاضافه مال زيد اكثر مالا الا ان كان افعل التفضيل مضافا الى غيره فينصب بلا اجر زيد أكثر الناس مالا زيد أكثر الناس اجر أفعل تفضيل يعني اكثر أكثر مضاف بو بليجي بلي كلمه كتير بلي كلمه كتير غير مال مثلا مال أو كاتا مالا أبتشي منصوب زيد أكثر الناس مالا وغير المحول أما قسمي هنا محول عن فاعل وعن الفاعل ومحول عن المفعول ومحول عن مضاف غيرهما أتمنى كتب كانت محول عن مبتدا بمقي ذلك وغير المحول نحو امتلأ الإناء نائم وهو قليل ان تمييزي نسبة زوربي جارشيليت محولة كاتي مش في اوتري غير محول تنك اساسا ما ان تمييز تمييز ومحولني عن فاعل او عن مفعول او عن غيرهما وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين لهيئة ولا ذات حال من بس كلا درس كيف يشوه و تمييزيش اللي هندك جار يعني كم جار اكريح حال جيبت حال مؤكد بيت و تمييزيش مؤكد بيت يعني تميز بوت توكيتت وحالش بوت شيتت بوت توكيتت غير مبين لهيئة ولا ذات يعني نا مبيني هاي حال ونتميزش مبينش ذاته فقط للتوشيد مثال ذلك في الحال أجر حال بين مؤكدة بيت قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين وثمن أن أمحى على بناوت حال مبينا بناوت حال مؤسس بناوت حال مؤكدة يعني يؤكد عامله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني أجر مفسدين نهر ولا تعثوا في الأرض. شيء سفديك ما يعني ولا تفسدو في الأرض. تعثوا يعني ولا تفسدو في الأرض. ولا تفسدو في الأرض مفسدين مفسدين فقط لبيان توكيداته. بو توكيد يعني ولا تفسدو مفسدين. يعني معناك بيش توكيدك هيا بو يبي يترى مؤكدة. يعني ثم وليتم مدبرين يعني ثم أدبرزوا. ثم وليت مدبرين يعني ثم أدبرتم مدبرين بس بل ويوم أبعث حيا يعني ويوم أحيا ويوم أبعث يعني ويوم أحيا ويوم أبعث حيا فتبسم هل وايه ويبريف ضحكا فتبسم ضحكا تنكى التبسم والضحك التبسم والضحك من جنسي يعني فتبسم ضحكا كابو ضحكا كحاليش بوشي هاتوا بو التوكيد هاتوا بو التأسيس وبيان حيئنا هاتوا يعني الشيوي بيكنين الشيوي تبسمك يضحك به الشيوي كيف يفساد به بي. بو بيان هاتوا هاتوا هاتو. وقال الشاعر وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سلة نظامها. وتضيء منيرة شاهدك منيرة يعني وتضيء يعني وتنيرو وتنيرو منيرة يا وتضيء مضيئة وتضيء في وجه الظلام بس بقرة كانت يصف به بقرة يعني بقرأكيلة تهدي كيشة كي ويا يعني برانبر بتهدش أجري وروناكا رونة وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحرية وكل در وكل لؤؤيك شون البحر داري أكيد أكيد بفتحوا مروش تانا بفتحوا أكرينيان أدري وشينوا كاتك طبعا نك لشتيك ادب نريكاتي هلا خريين يا اخرينا قيطو بزنجيده واكرين ينوشتاكرن شلون ادروشينا وا علي بقراخين من لثالي شيشه ادروشيته وك شلون نظامها سلاء اويك بيكي تبتوا يعني دانك كان بيكا والريس كيتو بتي بيوكي شاهدشي وتضيء, وتضيء في وجه الظلام منيرتا منيرتا حال بلان حالي شي مؤكدية حمو أماني ينابوشي اويك بو حال أكري مؤكدش بيت ومثال ذلك في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا شهرا إن عدة الله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا شهرا تميز نهاتوا شيد بابكاد يعني بياني شتيكي مبهمد بابكاد تميز ذات هاتوا توكيد البوقا ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر الشهور معلومة اثنا عشر إن عدة الشهور اثنا شهرا تميز نهت وبيان ذات يفسر الذات المبهم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر يعني فتم ميقات ربه أربعين ليلة أربعين ليلة تميز يعني مبهم يكنية ليلة شيء هاتبيت في باب تفسير ذاتها لكن دوبالبون ويشيا للتوشيد وقول ابي طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولقد علمت يعني والله لقد علمت بأن دين محمد يعني الإسلام من خير أديان البرية من, من خير أديان الخلائخ دينا لقد أم الشكاء في الزانيوتي أقل أن بيت الصحيح بيه وبنسبة لكن آه, آه يعني آه كفري معاندي هرها بوا بويا معترف بوا بقلبي شي بزماني شي وتويت هتشان شايتماني شي نهنا ولا سريم دوا بلان كفري معاندي هرها بوا لبرشي لبروا عرف بقلبه وأقر بلسانه وأبى أن يقتله. يعني لغلا وشاق قبولين كده زانية بيتي قبولي شيء كده. بيت الكفر المعاندة. بلامش أو كوزمان شهدماني نهناه. أو كوزمان شهدماني حتى يدخل الإسلام. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البادية دينا دينا تميس. بطمكيدا فقط ومنه قول الشاعر والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء من طيقوا قد بس ما كده بيته بئس الفحل لباس بسو نعمه بس ما كده وثمان أقر بئس فاعل كاني ضمير بون أو كات التمييزة كمان بيويستا بئس فحلا بلام أقر فاعل كاني ظاهر بون مثلا بئس الفحل بيويزناك أولين بئس الفحلو فحلهم فحلا ليرائي استشياتوا فيه اجتماع بين التمييز والفاعل يعني بئس الفحل أي بئس أبو فحل يعني أب يعني فاعل كشها تو ظاهر كشها تو ما لبابي فاعل خنمن والتقليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا يعني تميز كشها تو فاعل كشها تو ليه ذا بوشيلوا بالي بيته فحلا والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا يعني تميزك فقط بالتوشيدات لاريد باوكوا بئس الفحل فحلهم ولاريد عيششوا وأمهم زلاء منطيق أفرتك زلاء بيت منطيق بيت أويك إذا كانت قليله لحم الإليتين يعني أنه إليكاني كمبت بلام خوي باع بفو برعو با خو خلو كذين وخوي خلو كذبت شتي بس بيته فشتي بو او ايدالك لرو لارو لاوازنية وكو لا الشرحكا هاتو لحاشيكا يذمهم بذناءته الأصل وبأنهم في شدة الفقر وسوء الحال حتى إن أمهم تمتهن في الأعمال دايشا كاركا, كاركا أكا فيذهبوا عنها اللحم ويهزل الجسد لكثرة ما تعمل وذلك عند العرب مما تذم به المرأة فتضطر إلى أن تتخذ حشية تضعه فوق جسدها لتعظم اليتها يا لتعظم اليتها وتكبرها وسيبويه رحمه الله تعالى يمنع أن يقال نعم الرجل رجلا زيد كاتب لباسي نعمش باس مانكت يعني الاجتماع بين الفاعل وبين التمييز وتأول فحلا في البيت على أنه حال مؤكدة يعني اواني كالنثرائي سيبويه اشن او كتع فحلن وتؤول فحلن في البيت كوالتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا اي عله حال مؤكده والشواهد على جواز المساله كثيره فلا حاجه الى التاويل كابو هربه تميز امينته ودخول التمييز في باب نعمة وبئس أكثر من دخول الحال. يعني تمييزنا قبلين حالي مؤكدة أو يكال بيتكهت ويان أمثالكاني هذولين تميز أو اجتماع للنيوان تميز فعل ريدا وتمييزكش بو تمييز ذات بو تمييز كيا تمييز والله أعلم. جينام استثناء تعليل يخرج باش